பதம் ஜ قال أرأيت إذ هوينا إلى فإني نسيت وما أَلَا أَرَى أَنَّ فِي أَيْنَائِهَا قُرْتِفَ إِنِّي لَسِيطٌ أُتُوا مَا أَنْسَاهُ إِلَّا السَّيْطَانُ أَمْ أَنْتَ واتخذ سبيله في البحر يا عيبا قال ذلك ما أو تد على آتائه ما قصصا فوجد أبدا من عبابنا آتائه Oh <Sings>